في الكتاب لا تفسد الن في الأرض مرتين ولا تعل الن علو وكبراء فإذا جاء أوعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد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 عسى ربكم أن يرحمكن وإن عدت عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الصالحات أن لهم أجر كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورٌ كُلَّنّ مِنْ الدُّهَاءِ أُولَئِكَ وَهَاؤُلَئِكَ مِنْ عَطَائِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَائُ رَبِّكَ مَحْضُوراً أُضْرِبْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَاءَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذَ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا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 وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بما به فمن أُوتِي كتابه بيميله فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا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 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوْحِ قُلِ الْرُوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكت خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل البني إسرائيل إدجائهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا